محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى رسل وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما فاين صدق احدهما قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولو كان عليه الفان لرجلين هذا الفصل في اختلاف المتراهنين الراهن وهو المدين وهو مالك الرهن والمرتهن وهو الدائن وهو الذي سلم الرهن ليكون عنده حتى يسدد المدين المبلغ وإلا يباع الرهن ويسدد منه الدين يقول ولو كان عليه ألفان لرجلين يعني هذا الرجل المدين مدين بألف لزيد ومدين بألف لعمر فادعى كل واحد منهما أي كل واحد من الدائنين أنه رهنه عبده بدينه كل واحد يقول هذا العبد هذا الرقيق مرهون عندي بالدين الذي لي على سيده فأنكرهما يعني قال ما رهنته عند أحد منكم عندي لكم المبالغ هذه لكني ما أعطيتكم فيها رهن لا عبدي ولا غيره نعم يقول حلف لهما يعني حلف لزيد بأنه ما رهنه عبده وحلف لعمر بأنه ما رهنه عبده يعني لأنه هو منكر للرهن واليمين على من أنكر نعم وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر فإن صدق أحدهما قال نعم زيد صحيح رهنته عبدي وأما عمر فلا أو قال زيد هو السابق وسلمه له فيحلف للآخر يحلف لعمر بأنه ما رهنه إياه نعم وإنك لا والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا فإنك لا يعني امتنع عن اليمين قيل له احلف بأنك ما رهنت رقيقك هذا قال اليمين خطره وأخشى أني نسيت وأخشى كذا لا تضطروني الى اليمين قلنا انت بالخيار بين عمرين اما ان تحلف واما ان اعتبرك ناكل والناكل يلزم بما لم يحلف عليه نعم وإن والعبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا اذا نكل عن اليمين للاخر مثلا نقول قيمه هذا العبد تدفعها تكون رهنا لان العبد مشغول ما يمكن نرهنه الاثنين مرهون للاول فتعطي للاخر قيمته تكون رهنا نعم وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه إن كان العبد بيد احدهما فهو عبارة رهن له ولا ينزع من يده وعليه أن يحلف للآخر أو قال هو للأول مثل لفلان فعليه للآخر قيمته إذا نكل لأن من نكل عن شيء فهو في حكم من اقر بما طولب به. نعم. وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر له? يحتمل وجهين. وقال القاضي يرجح صاحب اليد او المقر له? هل يرجح? لان المؤلف رحمه الله درجه على انه يرجح المقر له او من الرهن بيده هذا هو الراجح القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول هل استفهام هل كذا او كذا هل يرجح صاحب اليد او يقر له او المقر له يحتمل وجهين انه يرجح ويحتمل الا يرجح لتساويهما وما درج عليه المؤلف رحمه الله اولى لأن صاحب اليد الأصل معه فهو أحق به والمقر له كذلك اولى به من الآخر لأن الراهن هو المالك وأقر به بأنه رهنا بيد فلان فهو أحق به نعم فإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه وان قال لا اعلم المرتاحين منهما يقول انا صحيح رهنت هذا الرقيق عند واحد لكن ما ادري انا رهنت عند زيد او عند عمرو نسيت فيحلف على هذا بانه نسي من هو عنده ثم ينظر من هو بيده فهو رهن له لان صاحب اليد مقدم على غيره معنى بيده يعني انه سلم له نعم وان كان في ايديهما او يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعى ملكه وإن كان في أيديهما أي كلاهما قبضه أو في يد عدل غيرهما ما في مرجح لأحدهما قال الأمر سهل ما دام أنهما يدعيان أنه رهن عندهما كل واحد يقول هو رهن عندي نقول نجري المرتهن كمن يدعي الملكيه اذا ادعى اثنان ملكيه عين فينظر من يحضر البينه ومن يحلف على انكار صاحبه مثل ادعاء الملكيه سواء بسواء وصاحب اليد في ادعاء الملكيه مقدم وعلى من ليس في يده شيء البينة نعم فصل فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه فالقول قولهما فإن ادعى على رجلين المرتهن قال هذا الرقيق معلوم أنه ملك لزيد وعبر ويقول أنا دينت زيد ودينت عمرو كلاهما عنده لي حق وكل واحد منهما رهن نصيبه من هذا الرقيق عندي فهو يدعي أنه رهن عنده بحق له على زيد وبحق له على عمرو فأنكراه أنكرا أن يكون رهناه فالقول قول من؟ قول المنكر قولهما لأنهما ينكران ذلك نعم وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضدرا وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه قال مثلاً أنا ما راهنت نصيبي لكن أشهد أن شريكي في هذا الرقيق رهى نصيبه لزيت والآخر مثل ذلك يقول أنا ما راهنت نصيبي لكن أشهد أن صاحبي رهى نصيبه فتقبل شهاده كل واحد منهما على صاحبه ولا يبقى حينئذ إلا يمين المدعي لأن الحقوق المالية تثبت بالاقرار او بشهادة عدلين او بشهادة عدل ويمين المدعي فالمرء اذا كان له حق على زيد مثلا وانكره زيد ورفعه الى القاضي فادعى عند القاضي بأن له حق عند زيد حضر زيد وقال لا ما أعرفه ولا عندي له شيء يقال للرجل المدعي أحضر بينتك قال ما عندي بينة إلا الكاتب ما عندي إلا شخص أنا وثق بالرجل وأعطيته وكان معه واحد فقط نقول نعم أحضره فإذا شهد هذا الشاهد وكانت يمين شهادته موصلة نعززها ونقويها بيمين منك تحلف بان عند زيد لك كذا وكذا وتاخذه وهكذا هنا اذا ادعى على اثنين وكل واحد انكر الدعوى لكن شهد على صاحبه فتقبل شهاده الرجل على شريكه لانه لا يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع ضررا عن نفسه فتقبل شهادته عليه لا لا يعني الشريك ما تقبل شهادته لشريكه وكذلك الرقيق ما تقبل شهادته لسيده والاب لا تقبل شهادته لابنه والابن لا تقبل شهادته لابيه والزوج لا تقبل شهادته لزوجته والزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها لكن تقبل من كل هؤلاء إذا شهد عليه الشريك شاهد على شريكه تقبل شهادته الشريك شاهد لشريكه نقول لا يجر لنفسه نفع لأنه إذا اعطي هذا الحق لشريكه صال له هو وإياه فما تقبل شهادته لشريكه وإنما تقبل عليه وهكذا هنا يعني لو شاهد على شريكه بالرقيق قال نعم صاحبي رهن نصيبه عند هذا الرجل فنقبل شهادته تقبل شهاده كل واحد منهما على صاحبه نعم وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه إن كان واحد من الاثنين قال نعم أنا صحيح رهنت شريكي رهنت هذا الرجل نصيبي من هذا الرقيق نقول هذا إقرار يواخذ به ما يقال ما دام الثاني ما أقر فينظر إليهما معا إذا أقر أحدهما على نفسه قبل إقراره على نفسه ويقال له اتشهد على شريكك إن قال نعم قبلت شهادته وإن قال لا فيطالب المدعي بالبينة أو يحلف المنكر نعم وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه وتسمع شهادته على صاحبه إذا شهد عليه نعم فصل وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع المودع فاشبه المودع وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط الرهن بعير يقول انا شرحت البعير مع ايبلي وعادت ايبلي ولم يعد فبحثت عنه فوجدته ميتا ما يقال له كيف مات وهو أمانة بيدك عليك ضمانه لا لأنه أمانة بيده لأنه قبضه أمانة بيده فلا يلزمه ضمانه ويصدق في هذا وإن كان فيه شبهه أو شيء من هذا فيحلف يمين بأنه هلك لأنه محتمل أنه باعه ويدعي الهلك ففيه احتمال لكن نظر لكونه أمين يقبل قوله بيمينه نعم وإن ادعى الرد ففيه وجهان أحدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر وإن ادعى الرد يعني دعوى الموت تختلف عن دعوى الرد دعوى الموت يقول شرحته مثلا مع إبلي فمات يقبل قوله في هذا لأن هذا لا يعلم إلا من طريقة لكن إذا قال أنا رددت الرهن. الراهن سره ذهب مثلا فكانت عنده فلما استوفى حقه اعطى سره الذهب للراهن ثم ان الراهن نسي او ان المرتهن ما ردها يقول يا اخي يقول الراهن يا اخي اعطني الذهب الذي عندك لي قال كيف اعطيك اياه اعطيتك اياه منذ شهر فانكر الراهن انكر الاستلام والمرتهن ادعى انه سلم نقول يا اخي التسليم والاستلام والامور هذه تحتاج الى ضبط يقول احلف لكم اني سلمته نقول لا ما يكفينا يمينك لا بد من بينه على التسليم والا يلزمك هذا قول والقول الاخر قال يقبل يمينه وإن ادعى الرد به وجهان أحدهما يقبل قوله لأنه أمين والثاني لا يقبل لأنه قبضه لحظ نفسه فهو بمثابة المستأجر والتسليم والاستلام يختلف عن حال الموت لأن الغالب إن التسليم والاستلام يكون ببينة بشهود أو كتابة او حضور احد ونحو ذلك نعم فان ادعى وان اعتق وان اعتق الراهن الجاريه او وطئها فادعى انه باذن المرتهن فانكره فالقول قول المرتهن لان الأصل معه وان اعتق الراهن الجاريه او وطئها وادعى انه باذن المرتهن فانكره المرتهن فالقول قول المرتهن الرهن جاريه فاعتقها الراهن لانها ملكه وتقدم لنا انه اذا اعتقها يلزم ان يدفع قيمتها رهنا الا ان كان العتق بموافقه من المرتهن فلا يلزم ان يدفع قيمتها الراهن اعتق ودعا قال ما اعتق قيل له سلم قيمتها لتكون رهن قال اذن لي المرتهن قلت له اني احب العتق ونحن الان في شهر رمضان ونتقرب الى الله وانا لا املك الا هذه الجاريه فهل تأذن لي أن أعتقها ولك أجر؟ قال نعم أعتقها فإذا أذن المرتهن فلا يلزم الراهن أن يدفع القيمة رهنا وإن لم يأذن قيل له الرهن ملكك وأنت تملك العتق ما حد يمنعك عن العتق لكن يلزمك أن تدفع قيمة الجارية لتكون رهنا لأنك تعديت بهذا الاعتاق على حق الغير فإذا ادعى أن المرتهن قد أذن له وأنكر المرتهن نقول القول قول المرتهن لأنه الأصل عدم العتق وعدم الإذن فإن كان قد أذن فلا يحلف يمتنى وإن كان قد أذن فلا يحلف وإن كان لم ياذن حلف ولا يضيره اليمين ويدفع فاذا حلف فعلى الراهن المعتق ان يدفع قيمه الجاريه لتكون رهنا مكانها وكذا لو وطئها الوط يمنع منه الراهن لماذا خشيه ان تحمل لان الوط مجرد الوط ما يضيرها لكن اذا حملت ما صح ان تباع صارت ام ولد فاذا احملها فيلزم ان يدفع قيمتها لتكون رهنا مكانها واذا احملها باذن من المرتهن فلا يلزمه شيء لانه وطئ جاريه جاريتها واحبل جاريته فلا يلزمه شيء والمرتهن قد اذن نعم فانك لا اضيع عليه وانك يعني امتنع عن اليمين قيل له ادفع قيمتها رهنا مكانها والعتق ينفذ نعم وان صدقه فاتت بولد فانكر المرتهن مده الحمل فالقول قوله لأن الأصل عدمها فإن وطيها ثم حملت لكن أنكر المرتهن مدة الحمل قال أنت أحملتها قبل أن تستأذن أنا أذنت لك لكن هي حامل من قبل وأنت أفسدتها علي الآن صرنا ما نستطيع أن نبيعها لأنها أصبحت أم ولد فعليه قيمتها نعم. وإن وطئها المرتهن باذن الراهن وادع الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات ولا مهر لانه حق للسيد فسقط باذنه والولد, والولد حر يلحق بنسبه لأنه من وطئ شبهه وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن ودع الجهالة أصلا المرتهن ليست ملكه ويحرم عليه وطئها حتى وإن كانت عنده مع أهله لكنه يحرم عليه لأنها ملك للراهن فادعى بأن الراهن أذن له وحتى لو أذن له ما يصح أن يطأها وادعى الجهاله بالحكم قال لكونها رهن عندي ظننت أني أنا المتصرف فيها وأنا المالك لها فاستمتعت بها ووطعتها فينظر إن كان مثله يجهل هذا الحكم فيقبل قوله يعني لا يواخذ ولا يقام عليه الحد وإن كان مثله ما يجهل هذا فعليه الحد والحد بحسب حاله إن كان ثيب فالرجب بالحجارة حتى الموت وإن كان المرتهن بكر فجلد مئة فإن ادعى الجهالة فيدرأ عنه الحد يعني لا يقام عليه الحد لأن الحدود كما قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات فإذا كان هناك شبهه فلا يقام الحد ولا مهر لأن الحق للسيد والسيد قد أذن فليس من حقه أن يطالب بالمهر والولد حر لأن الوطأ للشبهة ولد المرتهن اذا حملت منه الجاريه يكون حرا لان اصل الوطء فيه شبهه فالولد الشبهه يكون حرا وينسب لابويه الوطء بشبهه كان وطع رجل امرأة اجنبيه يظنها زوجته فحملت منه هذا الوطء يسمى وطع شبهه والولد ينسب لأبويه لأنه ليس ولد زنا نعم ولا تصير أم ولد إذا وطئها المرتهن وانجبت فلا تصير أم ولد لأن هذا الوطء ليس بحلال وإنما الوطء في شبهه الوطء لا حد فيه لأنه في شبهه وإلا فلا يحل ولا تكون المجارية أم ولد إذا حملت من المرتهن اما اذا حملت من الراهن فتكون ام ولد لانها ملكه نعم. ولا تصير ام ولد لانه لا ملك له فيها نعم. وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق فان لم يكن هناك شبهة عرفنا ان مثل هذا الرجل لا يجهل انه يحرم عليه أن يطأ الجارية التي رهن عنده ومثل هذا لا يجهل هذا فعليه هذه الأمور الآتية اولا يقام عليه الحد حتى وإن كانت جارية رهنا عنده فيقام عليه حد الزنا وهو إن كان بكرا جلد مئة وإن كان ثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت وعليه المهر لهذه المرأة لأنه ما يجود للرجل أن يطأ امراه إلا بمهر مثلها وولده تبع لامه ولده رقيق ما ينسب إليه لأن فعله زنا وولد الزنا لا ينسب لأبيه وإن عرف ولد الزنا لا ينسب لأبيه وإن عرف أبوه لكنه ينسب لأمه وما دامت امه جاريه مملوكه فهذا الولد يكون رقيقا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبهذا انتهى باب البر أطلنا فيه كثيرا الحمد لله. يقول السائل ما هو السحر الحلال السحر الحلال ليس من أنواع السحر وإنما هو بيان وفصاحة يقول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا يعني الرجل إذا كان عنده قوة حجة يستطيع احيانا بقوة حجته يجعل الباطل كأنه حق ويجعل الحق كأنه باطل بقوة بيانه وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه لانه يقول قد يكون بعضكم عنده شده بيان وزياده وايضاح بيان وبلاغه والاخر مسكين ما يعرف ان ينطق فاحسب ان هذا الذي ابان الكلام هو المحق فاعطيه فكون اعطيته لقوه بيانه والا فليس بمحق فلا ياخذ حق اخيه يعني حكم الحاكم ما يحل الحرام وكذلك السحر الحلال البيان والإيضاح، إن كان لإحقاق حق فهو حلال وطيب كما يقال عن بعض العلماء رحمهم الله مثلا يقال صاحب القلم السيال والسحر الحلال يعني عنده قوة ايضاح وبيان وقوة في الحجة إذا دلل لأمر من الأمور جعله واضح كالشمس فعنده من السحر الحلال الذي هو البيان والإيضاح وليس المراد الشأوذاه وما يعمله الساحرون تقول ما حكم الجماع أثناء العمره الجماع بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء مباح لأنه تحلل وأما قبل الطواف فإنه يبطل النسك ويجب المضي فيه ويجب القضاء من الميقات الذي احرم منه وعليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وان كان بعد الطواف والسعي وانما قبل الحلقة والتقصير للرجال وقبل التقصير للنساء فالعمرة صحيحة وفيه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم يستطع المرء صام عشرة ايام